إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت أن سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك والتسوّف إِنَّهُ كَانَ تَوَابَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ